إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين لا تردنا خائبين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم